بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول ولا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 وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتومنوا بربكم وقد خذ ميثاقكم وقد خذ ميثاقكم إن كنتم ممنين هو الذي ينزل على عبده آيات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميداث السماوات ولأرض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 ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرنا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراء vijfentwintig, vijfentwintig, vijfentwintig, vijfentwintig, vijfentwintig, vijfentwintig, vijfentwintig, vijfentwintig, vijfentwintig, وتربصتم وارتبتم وغرتكم لماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا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 فطال عليهم ملمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون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 حياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال ولولاد كمثل غيث نعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون حطاما وفيلا آخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقون إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء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 إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسيد لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتيكم والله لا يحب كل مختال فخور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 ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا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 والله ذو الفضل العظيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير